برنامي لا جرس يبري جانب غمري خوضة صلى الله عليه وسلم برنامي لا جرس يبري جانب غمري خوضة صلى الله عليه وسلم برنامه ک باشیم که با کوتاه کولانو رجوع نکنی شاری مکه و مدنی پیروز و دفري حجاز ده لجیری فخر کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان ام برنامه ل آمد و پیش کشکر نی مصاعید کرکوکی لجیر سیبریج یعنی الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن دعا بتعوته وتمسك بسنته وشريعته إلى يوم التلاق ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزه قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين مسلمان باريز جاري كتر لغل ايوي باريزا دقموا بو اوهي چمك كتر لجياني پغمري نازدار عليه الصلاة والسلام بو ايوي عزيز رونكا موا املا درزي بيشتو القي پيشو جيش مانا اوهي كوا بحثي نسبي في أغمري عليه الصلاه والسلام كتاحتكو تاكو باوى معدي كري عدنان وثمان ثابتة لسيريا لدوايا عدنان تاكو إبراهيم عليه السلام او اختلاف اختلافي فيها يا ثابتني بحسي أو ما أنكر كوال لشريفترين قبيلة لشريفترين نسبوا النسل ولا الشريف صلب صلب بني ادم خواي قورا جل في علا بي غمر اخوا هلد بجيريت وديغات سردار وسرودي بشريت جيش مانه لصالي فيلا دايكي بي غمر اخوا بي دادانيت دادنيت راستو خو دينيريد ريد بولاي بابيريك عبد المطالبه بويكوامش ديب يبدات كوا ام حفيدك لا كر او بو افرمي اوش بسريعي ب بلديه لاي مالي امينه بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام كتازل اديك بو هلي دغريت راستو خو ديبابو كعبه ولا ناوي كعبوه الرواكات آسمانو شكري اخواي قورا دكاد والناوي دنيا محمد كأو محمد لو سردما ناوي شوا معروف نبو الناو عربا والام خواي قورا جل في علا او ناوي الناس دارا دقاتا دقاتا قسمت بيغمر الناس داركي ولا الرجل حوتما خطنات دكريت وكو سنيك عرب وكوي كوا دقرته أبو سني با وجاوري إسلاما كإبراهيم عليه السلام ويا كم أفرد كوا دواي دايك آمين الشير دادا تبي غمر أوش خدمة كاري مالي أبو لهب بنابي ثويباء بناوي ثويبه دو من أفرد د دواي دايك في صلى الله عليه وسلم شير ذاتا بيغمّر إخوة كابيشتر دابويا يا حمزي مامي بيغمر رضاور رحمتي ليبيت ولهمان كاتا شيري دابو أبا سلمي كري عبد الأسودي أسادي مخزومي بو يا برا كانم برز لدواي اوي كوا بيغمر خوالة داي كبيت عادتي عرب واد بيت دائما كوا مناليان بو ديان دابدش شير دريك عربي بيت دوسيت المرضعة أو ابن مالو قبيلاني كوالد دروي الشارمكة وكو ابن مالي بكر ابن مالي سعد أو أنا عادتي أنا واب ولا صالك جارك أفرتكاني أن شاري وشارمكة هر مناليك صاحب كي بيدا يبدأ سيانو منالهبوه ايام بردوكو شيردان شيريان بيدا دا, دا لدروي شاري مكه وكو خيرلا كيد الجيان بخواني أنذكر مقابل المال مقابلك مبلغ كيبارا لبراوي كوا منلاو الشاري مكانه خوشيبوا صاحب أم بو مناله بوي كوا مناله كيله خوشير زجار بويكوا دركه دروي شار مكه بويكوا جسمي بقو دبيت بويكوا لسر خشونت لسر زبراهيم نال كي الرابط اعصابي بقو دبيت يان بوويكوا زماني بارو بيت باللغه العربي كان دروي شار مكه قهاوي قبائل عربي بوا وهرمنا عليكش لا ق الاوانه بجايا او كاتي يقدر تشو انسان يقدر تشو كذور اللغه العربي باكو جوان بيت بويا عبد المطلب باباي في غمر إخواء بابا وقوري في غمر إخواء عليه الصلاة والسلام كاتيك نالك ايداناو كزاني خلشك هاتوالا دروي شاري مكة مجموعيك لابن مالي بني سعد بني سعد هاتبون كيكشك كانيان ناوي حليمة السعديابو حليميكشي كشي ذؤيب كفي دوت الحليمة السعديابو أو بنا مالبو عشان تغيدا قريتو كبيا وكش حارثي كري عبد العزاي المكنى بأبي كبشة لنفس قبيلة. بوي فرمية كاتيك إما هاتين وقو ابن إسحاق ذي جرتوا فرمة وكو لكتبي سيرة. حليم خوي بحسي كاتا كاتيك إما هاتين داخل الشارى مكبوين لقال الخلاش يجوزون هاتمهم أفتجي زوربوين قافليش يزور جوربوين همها وركانم نال عن دو وهرهمو يعني منال او كواتا ضيق ببول الشاري مكبوه قسمتين هلكس منال اخوي ورقد ما عدا من مامه وشنه جرام منال مدسدك من او كاتك هات مسر ام منال كبيدوتات محمد عليه الصلاه والسلام كبيشتر عفره كان او نكوا مرضعه بن شير درب برسياري عندك امت شيء أصلي شيء ديام ام يتيمة كدي انا ودي يتيمه صار دب نوا يعني أود ما دائما تيم بيت ولكن لدينا جيشه وجودنا في المسجد التي تتمكن من المسجد من المسجد التي تتمكن من المسجد سلام تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تمكن من المسجد التي تمكن من المسجد من من المسجد التي من كيف يمكننا أن أخوش بك بقرموه كما نعلم دسناك وطوة وكاتيك سيري أو يتيمم دكركة بيغمري إخوائي بلان بيهوكم بيهوكم يقول لا عليكي أن تفعلي عسى الله عسى الله وأن لنا فيه بركة وما دام هر أومنا رماوة من وابشا عجزانم أمنا رببين لخومنا باشكم إخوائي قورا بيكا تاماي بركة بومان فارمي منشق الراموا كفي بس مابو وكوم نالي وكم رضيع ليوا لي لي مابو فارمي فأخذته هلم قرد وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره والله أويكوا ويلم كركوا هليغرم او أوبكوا من غير أمن عالم ترنا مابو أو جات هلم قرد جراموا كد ما باوشم هات منا وقافلكا فرمي والله لقى الجيش مقافلة كي خمان ودانشتم حسم بوكرت كوا سرسينج طريبو لشير سير كان سيري بركتي في غماري الله عليه وسلم وخواي جورج جل في علاشون أو بركة التسليم بلامن سرسينغ مشك بو منالكي خوم لا قلاب ولا رياكه اثم اما ندشيري تيانبو بيدنب منالكي خوم. او ناقو او حشترشي ما نبو. لم قافلو لم لم ريبو شاري مكه او شيري تيانبو كوا منالك ابدا وردني ام محمدو خصنا ناو باو خوم أويكو ولا سرسيم ما تاب ريب ولا شير. بويكاتيك دام من محمد يرشير يخوارد إن جاد من سبحان الله سيري كده لري روينه لا قرانا وياه موين بيم داود يا انتو كاتك هاتيبنا وشاري مك ام زور لا نا والله بركتي لقد أخذتي نسمة مباركة. براسي دلل قرآن أومان قافل أقل الحقينات أيامود لسر خط بحلم يما هي لا أبوي إما هاتين وان أبوي حيوان كيتوا ام حشتريتو زور لاواز وازوي استا كمري وروينا أفرم كاته قرائنا و أبو خومن لياكا من الله كم دانا لبر بيانا والله ولاتمان ولاتي وش بو كم باراني بو وضع ما نخراو برسيتي تي رويتي مان كردي بو بالام فرجمان دكر كوا خواي گورها جلفي علا خير مان برشي ني بسره افرميل بربيانا كاتيا كرشت بياو كمد بربو لو ورقاو حيوانا كان افرميه سبحان الله او شنو كوا حيوانا كان ايما حشركان ايما رويتي دكرستو سوزايكي زور عجيب رويتيك شي بركت بو خواي جورا جل في علا رشان يسر سر الله تي اميا لوش اكراما اكراما بو بيغمر اخوا عليه صلاه وسلام بويكوا بزنين هل من لي و ادار الرباني مراعاتي كردوه حكمتي اخوا جل في علا بدايا وبوها بويكوا بكتا او انساني او انساني بيام قراني بداياتي وبكات في غمري أخوة عليه الصلاة والسلام وأمانتي زي أمانتي أسماني في أبداتك أوش رسالته شرفي رسالته بوي إداري رباني شاو ديري أخوة جل في علا هلم ناليوه لقل أم نالي أبوه أفرمي حيوانا كان من دقرايوه هرهموا قوانيان برلشير حتى أو خلق الده يود خلقنا بقو مخي خوين داودة وخل كداود إيه وش حيوانة كان بره أول لورجاي كوا حليمة حيوانة كان يتعب بقا وان ذكاد هرهمو يان حيوانة كنن داودة أوش ونيكوا حيوانة كاني حليمة لورجابو خاردي خاردو أو حيوانة وجرأته وناي بنم على خوين ولا بركة وكراماتي بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلامكم وعزيّك أخوّي قورا بشان أو خلقه داوة بوية مسلمانان بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلام لبعوشي أم آفرته بخي ودكره لدو صاليه كاتيك تماني دكاتا دو صال حلمات لشير بيغمّر دا برموة. لشير دا بريتوة. جاء ترديريته وبناؤه شاري مكة وتسليم داعشي دكات كده ليه كوركات جيتة دو صال من أوملي كدوة بلى أم أجر بيت خوشة ده ليه من بركاتهم اللي بيني ولاتمان هموي بخير خير خير, خير رشة بسرعة برانمان بوهد زبيب وزرعات حيوان من هر هموي قلوبه هر هموي قوشي جد قوانين برد شيربو هر شيء بركة خبر شاب سريعة مايا وأشمان زاني بهوي أمن على وته بو يداول آمينة دكن جاري كتر بغمري خوا صلى الله عليه وسلم كلام نعلياته بجر النوا لبروي كوانك وعشين خوشي بدنا وشاري مكا بو يكاتيك الحلة دايكي دكن دا لا آمينة ذكن أوش موافقكات بيا غمري خوا محمدنا عزار جاري كتر ما أوش خوي دبات وبو والله تخوي حتىكو تمني دقات شوار ين بينصل وكوأليس يدا فرميت لأن صالح حادثي عجيب لبيغمري أخوة ردة ذات أو إذا سنشان كردني سنشان كردني ببيغمري أخوة أبو عليه الصلاة وسلام وكو عمليك جراحي وكو إمام مسلم لأنس ورزاوه ورحمة إخوة إخوة إليبي يرتوا فرميه ببيغمري أخوة صلى الله عليه وسلم فرمي آتاه جبريل جبريل هاتلام لقل مجموعة قنج منالك وكو أخوة وازيدة كرت لدياري بني سعد لدياري حلمة السعدي، أفرمينا قل أمنا رانيا وزيدا كرد جبريل هاد لناو أمنا رانا بيغمبري إخوائي كرد ودوري كرد ببرشاومنا ركانا وسنقي بيغمبري إخوائي شق عليه الصلاة والسلام فاستخرج القلب ضلي بيغمبري إخوائي در كرد بارتا قوشتي لضلي بيغمبري إخوائي كرد كرد فرمي هذا حظ الشيطان منك وتأمى بشك بشي الشيطان لا ضلي غمري خواه عليه الصلاه والسلام أو جاناو تشتكي عطونا بقاوي زمزم ضلي بيغمري خواهي شوردوا أو جار قراني وجهي قاي خل علماء زول السرماقساء كان إما هدف من أوني لجياني بيغمري خواهي لجرسي بري جياني بيغمري لو لوجي حكمتي زور هبيت عندي حكمتي هبيها من نظانين بالله أم حظي الشيطانة شونا او من لوق سنة بلام اويت يا, يا اخوائي قور في علاء هل مناليوا وستيتي ام محمد اما دكات بباكيو بنازداريو عقلا وجسدا بوي كوا استقبالي ام رسالة بكات ام بيام اسماني بكات قراني في بخشيت بوي كوا بيت كامل مهيئ بوي كوا بيت ابي عليه الصلاة والسلام بوي ام عملية وقت يكب كان ديبنان في أغمار إخوة محمد سين شغل دكرياد دوائي أو بارشاق واشتري ليداد بس بلد دكارين وابولاي حلمة السعدية أم حادثة يبوا بحث دكان ودلين قد قتل محمد واتا محمد كجراع لدوائي كان ساتيك سير دكان في أغمار إخوة ديتوا عليه الصلاة والسلام بالله مدمشاوي قراوة لترسي أو حادثة بوي هو مصر المعنى لذلك أم حادثة حلمة السعدية وبشاكي أظانية أم محمد نازدارا تسليم صاحب أخوي بكات هذا هو دقريتو وبعوشي دايكي حتى كنتمني دكاته شاشصال حادثيكي زور دلتازين روداوي زور زورنا خوش رودا على جياني محمد الناس نازدار عليه صلاة وسلام اوش أود ام جار خواي جورجل في علا دايكي لهذا السنة ام حادثة شون رودات دلية آمين أيك شي وهبوك وفاداريك بوبيا وكيك عبد الله يا وقبركي لشاري مدينة يا غماري صلى الله عليه وسلم تتمني شش صالة لقل أم أيمن كخدمة كاريان بوا بيشتر خدمة كاري باوتي بوا ولاقل خلك كا كوا عبد المطلب بكوتشاو ساقك قافليك يا بودرز دكات بوي كوا أمس فربكن بوشاري مدينةو دايك يا غماري عليه صلاة والسلام وقوفايك زيارتي قبركي عبد الله ها وصريبك كباوكي باوتي عليه صلاة والسلام افرميض الويدا قناعيه كان يزقي بيان بزماني امروه وقياس قياس زياد الامانجيك الويدا مينيتوا لقرانا ويا كاتيك ايشاكيان تواودا كان خاف لك ايشي تواودا بيت لقرانا ويا دقنا منطقيك بكبيت دوتيت منطقه الابوا كوالا بين مكة مدينه مدينة دايكي يا غمري إخواع علي صلاة وسلام نخوشيا كدرجة قدري إخواعي جورة قدري إخواعي جورة جل في علا واد بيت أو النخوشية دبيته هوي أوهيك ووفاد بكت بويا أم محمد نازل عليه صلاة وسلام لثمانية شصاليش مسلمان لو سفروا لو قافلة خواعي جورة جل في علا دايكي ليه تسنيت لحناني دائيكش لسوزي دائيكش محرومي داكت دا تسليم باو قوري عبد المطالب او باواكي نما او دواي تماني هر منالك وقت شاك باو كي ناسيت لو مرحلة كوازور بيسي بحناني دايك هي، كي شين بعك. بضم خواي في علاب حكمتي خوي بكارك خوي دي زانيت، حكمتي كي جورك خوي دي زانيت. دايك شيد السنة يدبوي كوامن كبيتي من توبي دايكو بعك. ديت لا عبد المطالب دار عبد المطالب. ترجي حنان وسوز وخوشيستي هيا درشينت است ربي غمر اخوا عليه الصلاه والسلام حتى اكو بو هر لايق بالرويه ناوشاري مكه لبرلك عبدان اشتايا لهر شوين يقدان اشتايا ع باي دادنا پیغمبري اخوا بهاتايا بو مناليا بوستري ما مكاني جاري وابو دسي اندغرد عبد المطلب ديد لاقيناك لاقيناك شيء كاتيك محمد هات كسنا بتدخل يبكى. شيء كاتيك أم محمد هات كسنا بتدخل يبكى. لشأني راستيا لسرعة باقي خوي في غمار دانا عليه الصلاة والسلام. أنجى دايود والله دعو ابني وأزلك الركن بيرن. فوالله إن له لشأنك إلا أماء إلا أماء نوبانك وشأنك وعظمتك همودرز دبيت. أمن ده في غمري خوي خوش عليه الصلاة والسلام أو كاتا دسي أحاول بسرشاني في خوايا عليه الصلاة والسلام لتخوي ذا أنا بباكي وبشاكي هجكاتيك ضلينا دش كان حتى كتماني دجاتا هش صل خواي جل في علا تمني هش صالي عليه الصلاة والسلام عبد المطالب إيش أو جار دروات كفالتي مامي ابو طالب كبراي باوچتي بو ام امسولمانن بو ام ام باوستان بو ام دايستان دينا بو بي بو خوا علي الصلاه والسلام بميتي مبيت بو ده بي بيغمبري خوا باوجي لدس, لدس دات بو دبيت دا باو غوري لدس دات. حتى مامي ابو طالب مسلمان حتى مامي ابو طالب زياتر اللي توصل لقلبي يا غمر يا خواجيا اوي بيغمر بي خوش خوشي غرك بويا ابو طالب خوشي دغرك بو اوي بيغمر يا خوا الى قيل لا نكر داي ابو طالب الى قيل لا نكر يعني شي غرك بويا شي موقفك بويا يا, موقف يا غمر ابو طالب بقسوي ذكرت اما دخش غرك بوا دگين بين لو زمانك واد بيت أبي غمار شاء الله تعالى وكشون توني دفاع له دعوى ك دعوى كذا كات وشون فتريك ديكات السبب كوا دفاع له في غمار يخواب وسلام بلام خوا ويستي واد بيت مسلمان أماها مو يدرس تيايا خوا ويستي واد بيت يجيك لو درزانش لو حكمتاني نيكوا زيادة للصلاة لا أبو طالب دبيو ودفاعي لي دكات خوا ويستي واد بيت أبو طالب إسلام نبي وتسليم بيغامر إخوة نبيد وكو دينك بو اما بوي كواه هيتش دواي قدواي بيغامر علي عليه الصلاة والسلام عقل بوج يان حاقد برانبر ببيغامر حاقد برانبر بإسلام بوي كواه قمان بكاتة درلي او أو قصب الله وكاتوا يعني تصوري كواب الله وكاتوا ام محمد محمدا لبداية و. هل أساس وبردي دعوة كيخوي رسالة كيخوي لم ناليوه لو كاتيكوا قنج بوا أم توجيها أم رسالة بتوجيه باو قوري بوا لبروي عبد المطالب الزعيم وقوري قريش بوا يان هين باوكي بوا وما دام بابي لي يان باوكي صدارت يان هبوا بناوبان بون عشر دار بون بقواد بون زعامة بونا وشاري مكا لبريكو رفاة دوسي قيابة دس بن هاشم بني او أو حجاجاني كواهت من شاري مكا أو دانيا لسر بن مغلي في غمري خوابه عليه الصلاة والسلام نان خوار دانيان لسر دسي بنا مغلي في خوابه وكو فخري بو خوايان ديانكر بوي كواه خلطي نليد حفيدي أو عبد المطالبة قوريكا كوار أو هاي دكر بو حجاج بويكوا بو يبي غمره يتيبي غمر في علان نايل يتكدس تداخل إتياب كات أوه كوا جمانة أوه ريبة أوه كوا تداخله هيش لما أنا إخوائي علاقة بو بو لد حتى مامي هيت كاسيك زعامة رئاسة بيغمرايتي تيكالنكاد اخواي قور جل في علا حكمتي وادا بيت يكالي حكمتكاني اوي كوان بيغمرا دا بيت بيت بس عنايتي اخوا تشاو ديري اخوا بيفاريز لبازوي عبد المطلب لبازوي عبد المطلب نيش لبازوي عبد المطلب وجير حناني عبد المطلب وكو مدللك وكو ناس داريك بمن يعتواه و نيشت باو سروتو ساماني كوا هبو حياتيكي خوش بو خوي حياتيكي خوش بو خوي قو زرانكانا و شاري مكة بوي كوا نفسي هجكاتيك بلاي سروتو سامانو زعامتو رئاسة نروات حتى كولاق الخلقية تيه كالبيا بلين بوي ام بيغامراتي كردو بوي كوا بقابا زعامت بقيا بالرئاسة نخير بيغمراتي شكي زعامته الرئاسة شكي حتى لكاتي بيغمراتي هادا جين بين زورجر قريش كاتي كدعوى كذا زانية دين سروتو سامان دكانة برضو بيغمري إخوة آفرت جواني بوتين لقل الزعامته سروتو سامان آفرت يعني جمال خوش خشبيتني برا لقال زعمته أمس يشتموين بوا إنسان هرس يشكك أنا بدن بيا غماري خوا على صلاة وسلام مقابل يويكوا واضح في المدينة واضح نهاراً بويا بيا غماري خوا بيرش همش تيك بيا غمار بوا خواي جو في علان نيش تويك كسير تداخل كلا بيا غمارات يكى كوا خل تيك بيت لدواي بيا غماري خوا لام زماناً يان دواي إما يان حتى دقت قيامات خل تيك بيت طعن لبي غماري خوا بدات بويكوا بيغمرا يتكشفك وقوبه كوابنا مالكي ناو الشاري مكزعامتي بو ورئاستي بو بنا وبانبونا نخير أما هموي خواي قاورة جل في علا جل في علا أمهيبو ريبو الشكة لحوظي بيغمراكي خوي الروانيتو نايلت بايشي ويقول فعل بيغمراكي خواكات كاما بيغمراكي خوايا ولا إخواه هاتوا هيش بيوان ديشي با قصة تصوراتي هيش كاسيكوانيا بوايا مسلمان لا لقل عبد لقل لقل ابو طالب بيغمر اخوي علي الصلاه والسلام جيان دباتسر جيان دباتسر جيان ينجاتي كابو طالب زور خوشي قرق بوا تنانت فضلي في اخوي ادا و سر امامي علي وعقيله كواني زور جار بكري وزور جارج بکری برای خویبانی دکر لبر اوی کوادی ایزانی باعثی نماوا و دایشی نماوا و عبد المطلب نماوا ایزانی کفالتی کی قرص کو تتسری ایزانی مهمی کی زور جوری کو تتسر شانی بوی هموجیانی ترخان کدبو خدمتی پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام و بو خدمتی دعوکی پیغمبری خواه علی صلی و سلام وبو خدمتي ديني بيغمري عليه صلاة وسلام، وبو خدمتي جيان دني خوا ديني بيغمري خوا عليه صلاة وسلام. بويا لموقعك شلا دقيبي في بيغمري خوا فرمت لدوائك أبو طالف وفاة دكات فرموي قريش قريش نيتواني زبرم بي بيريت حتى كماما مع بو. بلام لدواء وفاة بوني مامم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 سجاللر کیش کی اکرین بوجان پیغامبری خواشاری مدینه بویکوان نوری اسلام بوکوجین نوا نوری پیغامریاتی بوکوجین نوا پیغامری خوا شہید کن دین خی سرکوت کن وا اوکسان شیکواک اوتداوی پیغامر و برنامهجی پیغامر اخو علی صلوات و سلام لو صحابہ مبارکان او زمانه لناو دنو سرکوت یان کنو بیان کوجن بویکوا ام نوره قریش او الزعامة الرئاسی کوا هبو شن صال يقدريش لناو قريشة ولا لناو جزرية عربية أو قائد القائد تصرفيان كدوة خالص كي خدمة كارياني كلوا بمينة بلاهم هموم محاولة أنا جورج الجل في علا في غمرقية باريزيت خوي جورج في غمركي سرخات إن شاء الله ودقيم بي ليرديار وأختك نما ما مناني بريز أجينا أو كم كييجياني في غمرن بحسك الكوا رحلة يقدكاست سفرت دكال دكال مامي أبو شام ولا شاما تشيرو كاتك أو عالم رهباني أو عالمة نصرانية كان بحيري الرهيبة ديبينيات وشيدا ليبا بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلام وشيدا ليبا أبو طالب وشيدا ليبا أمبيا والرميلة لبريكوا يهود أقرب بيبزانيات أقرب بيبزانيات أواز درنكي زوري بيداقينين يان موقفي بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلام لو كاته كوا قريش باتمايا لسر دروس كردنيك عباشر ايتي شوان بيغامر اخواكم مصحح يد تداخل كاهتو خواي غريكاته سببي بويكوا وفيتنه بجورياتا واشوان بيغامر اخوا عليه الصلاه وسلام بمالي بستروت ساماني خديجه تجارت دكات وبوني او تجارتها خواي غورا آساني بويدكا كوابتا هاو سري بيغامر اخوا عليه الصلاه والسلام او بركته او فخره خديجه وكو كم خزان بيغامر اخوا عليه الصلاه والسلام مبيته قسمتي بيغامر عليه الصلاه والسلام وكو بركته خوا بيته او سر برجي بوي بو اي بيغمر اخواو برجي بكاد امانه بحول قوت الله تعالى اوكو جياني تشمكي جل جياني بيغمر بيش بيغمراتي ماوا لدا زيدات وبحول قوت اخوا بحسيكين نسر جياني بيغمر اخواو اوكو وحي اوكو بيغمراتي اخواي قوري جلا في علا ل من خشبيه ولا جناحي ا و خشبيه هما دي قبل ما انكات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته